إ ن ا أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه أ ن انذر قومك من قبل أ ن ياتيهم عذاب اليم قالا 「私の名前は何故かわから و い」 جعلوا أ ص ا ب ع ه م في اذانهم واستغشوا ثيابهم و أ ص ر و ا واستكبروا ا س ت ك م ا ر ا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا ثم إ ن ي أ ع ل م ت لهم و أ س ر ر ت لهم إ س ر ا ر ا قلت ا س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل س م ا ء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 و ي ج ك م إخراجا و ا ل ل ه النابلسي ل ك للعلوم الاسلاميه د م و س و ع و النابلسي ك للعلوم ا و ا ويعوق ن الاسلاميه و ي ت ه م أ ر ق و ا ف أ د خ ل و ع ه النابلسي ل ه ا ل ا ل ع ل ض م ن ا ل ك ا ف ر ي ن د ي ا ر ا إنك إن م ي ض ل ا عبادك ه لا ل ي م و إلا لي فاترا كفارا رب اغفر رب و ل و النابلسي د ي و ل م ن و للعلوم م م ؤ ن ؤ م ن الاسلاميه تزد